الباب الخامس والعشرون ومئة باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلاً أو نحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوباً سماه باسمه عمامه أو قميصا أو رداء يقول اللهم لك الحمد أنتك سوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن